فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن يكذب بهذا الحديث سَنستدرجهم من حيث لا يعلمون وَأُمِلَ لَهُم إنكِ دِيمتِين أَم تسألهم أجرًا أَم تسألهم أجرًا فَهُم